وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمُغْفِرُ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ فإن ربك لشديد العطاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من ربه إنما 117. ولكل قوم هاد 118. الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ يَرْكَنُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقل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 وسيгим واذا اراد الله بقوم سوء فلامرد له وما لهم هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحابة استقال وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ